ثلاثة عشر. استمع إلى العبارات واعدها، ثم تأمل معانيها. هما طالبان. هما طالبتان. أنتما طالبان. أنتما طالبتان. نحن طالبان. نحن طالبتان.